كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أثقلتمهم فشدلت وتقف إنما من بعد وإما في حتى, حتى تضع الحرب أوذارها ذلك ولو يشاء لله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَتِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَنْمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا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 وكأي من قرية هي شد قوتها من قريتك التي أخرجت كأهلك لاهم فلا نصر لهم أَفَمَا كَانَ عَلَى دِينِهِمْ رَبِّهِ كَمَا زُوِّيْنَ لَهُ السُّوءُ بعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسِل.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 وَيَسْكُمُ ما انحمي من فَقَطْ اَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا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 تن تن سنقضي اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكرهم فعلم توفير لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لهم لا نذلة سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضى ينظرون إليك نظر الموسى عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عصيت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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله ولو بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المُجاهدين منكم والصادرين ونبل الذين كفروا وصدوا عن تليل الله وشقر وسول من بعد ما تبين لهم الهداي يضرو الله شيئا لي يضرو شيء أو وسيُحبط أعمالهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع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 وإن تؤمنوا وتتكوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وَيُخْرِجَ أضغانكم